ياأَدُ الذيذينَ أَمَنُ إذَا بَابتُم في سَبيد اللهِ فَتَبَييَنُوا ي فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَن أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَرْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِلَّذِي أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَكُمُ الْمُؤْمِنُ تَرْتَغُونَ عَرَضَ الْ تَتَّقُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَإِنَّ عِنْدَ اللَّهِ مَغْرَمًا كَثِيرًا كَذَلِكُنَّ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَإِنَّ عِنْدَ اللَّهِ مَغْرَمًا كَثِيرًا كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ الله عليكم